with When... <تصفيق> يا بو فاضل يا أخويا وليت عافك لا يديرني يا بو فاضل غفاة عينك يا أخويا وعايا لها أرمي تخلي بتعاني ظليم هاشم سلاوالين بوغيامي اصيد, أصيد, أصيد بعيوني الليل حمار وعاينك جسم مدمي فاضل طفيت سيال ادمعه يا أرنيل من أرداء وانت من أرداء يا يا يا أخويا يا خيب زادك يا من زادك حما ضعوني حما ضعوني جيت النيل وطنويل عيز يباتل لي ينبي عيوني جيت الوطن وطنويل عيز مات الليل في عيوني يبون غيره ردع أخلاق بعاد عزي يهضوني تدري من بيا عاد عينك كتير بين حيدر يشتموني مفجوع جوع اخلافك وين خير نبي ان يا اخويا يصعب فارقاك يا اخو دعاك عني وداع ما الى رجع على خيامي العذاب في زعك يا ب فاضل فريد فزع الرب قديل ما ضل غير اللي يحمينا هو اللي اللي جنع علينا يا من بحمايتك يا خوفه يصعب فرقاك يا خوفه أكثا بعد يا ناي مورنا في مورنا بلا بمصيبه الجرح ياب الفضيل يكبر حرام ويفكر بلا بهمه شي صبرها على اللي مقدر وطال الضر تقبل اضماها من يرويها ومن يرعاها تقبل حاشايا يا خويه يصعب فرقايا يا, يا خو قطاع غادر الدهار بينا يا ريتي عيونك يتباص لو مار بينا هذا الليل فجر تجري الباشر قطاع بينا غادر في عيونك تباصر لو أنمر دينا هذا اللي يلحجر يتججر الباجر نطيحي بوية في عدانك نطيحي شماي ودعت وين وداعي وياك ودعت وين وداعي وياك صاروا لي الليل الغادي جباعنا الظلمي وبثياب شاسين وطيحنا على عتابك تشكي لك آيك يا أخي يا صعاب